أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم